إلهنا وسيدنا ومولانا بالزهراء وبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرج إمامنا صاحب الزمان واجعلنا من المستشهدين بين يديك وتحت لوائك إلهي شام في وعام في كل مريض بحق مريض كربلا زين العابدين احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد امتصنا على ولايه امير المؤمنين ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاءة الحسين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين وأموات المؤسس لهذا المجلس نهدي ثواب الفاتح مع الصلوات إلى السلام على أولياء الله وأصبيائه السلام على منى الله وحبائه السلام على صار الله وخلفائه السلام على محال معرفه الله السلام على مساكن ذكر الله السلام على مظهر امر الله ونغيه السلام على الدعات الله أسلام على المستقرين في مرضات الله أسلام على المخلصين في طاغة الله أسلام على الأدن لا الله أسلام على الذينما ولاهم فقدوا على الله ومن عادهم فقد عاد الله ومن عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله عز وجل وأشهد الله أني سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم مؤمن بسركم وغلاليتكم مفوض في ذلك كله إليكم لعنى الله غدوى آل محمد من الجن والإنس وأبرأ إلى الله منهم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين